وَأَمَّا الذيينَ سُعدُ فَفِيجََّةِ خَالدينِينَ فِيهَا مَدَمَةُ السمواتُ وَأَرضُ إِلَّا م شَ أَربّك إِللاا م شَ أَربّكَ طَا غَيْرَ مجدود.